إِنَّ الَّذِي <سؤال> أَنزَلَهُ عِنْدِي نَزَلَ <سؤال> كِتَابَهُ وَهُوَ الصَّالِحُ <سؤال> قَالِيد وَالَّذِي மீ وَإِن تَتَوَلَّوْا إِلَى الرِّدَاءِ لَا يَسْمَعُوا நில ஜ வா مِنَ السَّيْطَانِ نَزغٌ فَصَدَّ عَنِ ٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِعَ